آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة قول المؤلف رحمه الله تعالى والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز أي هذا مكيل أو موزون الماء والزيت والسمن مكيل أو موزون البر والشعير والتمر والملح مكيل او موزون الذهب والفضة والحديد والنحاس والنيكل وسائر المعادن مكيل او موزون نرى القمح مثلا يكال ويوزن هل بيعه بالكيل ام بيعه بالوزن نقول اذا بيع بالدراهم فسواء كيل او وزن واذا بيع الزيت بالدراهم فسواء كيل او وزن لا حرج اذا بيع قمح بقمح بيع شعير بشعير بيع قمح بشعير فهل يكال او يوزا او سيان نقول لا ليس على حد سواء اذا هل هو مكيل او موزون نقول كيلو قمح او كيلو او صاع قمح نقول نرجع لأهل مكة والمدينة هل القمح مكيل أو موزون يقولون القمح مكيل لأن الصدقة قدرت بخمسة أوسق والوسق ستون صاعا فهو مكين الشعير كذلك التمر كذلك لا زكاه فيما دون خمسه أوسق من التمر فإذا بيع تمر بتمر فلا بد من أن يباع كيلًا ولا يباع وزنا الزيت وسائر الادهان مكيله او موزونه اذا بيعت بالدراهم والدنانير فسواء بيعت كيلا او وزنا لا حرج أنهم اتفقوا على هذا الكيل أو الوزن بكذا ولا غرر في هذا إذا بيع زيت بزيت أو سمن بسمن فهل السمن والزيت ونحوها مكيلة أو موزونه نقول هذه من المائعات والمائعات ماذا ورد في الشرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع إذن المائعات مكيله وليست موزونه قدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة هكذا هذا مد يتوضع به النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع الاغتسال بالصاع والصاع أربعة امداد أربع حفنات يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا واغتسالا كاملين إذن الماء المائعات مكيلة فإذا بيع زيت بزيت أو سمن بسمن فلا بد ان يباع بالكيل بمكيال فأي عين اريد بيعها بربوي من جنسها او بربوي اخر فلا بد ان تكون آلة الضبط هي كما هو معمول به عند أهل الحجاز. المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. شيء وجد والمراد ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعتبر. وجد شيء لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالكيل ولا بالوزن، لأن نفس العين ما كانت موجودة. فكيف تباع بجنسها كيلا أو وزنا؟ يقال ينظر إلى أقرب الأشياء شبها بها في مكة أو المدينة هذا قول والقول الآخر أنه يرجع إلى عرفها في بلدها مدم وجدت في هذا البلد وجدت في الشام في العراق في مصر ينظر بماذا تعارفوا عليه في بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة وسواء كان المكيال مثلا صغير او كبير المهم أن يكون بيع هذه العين بجنسها كيلا لا وزن والعين الأخرى التي هي موزونة مثل الذهب والفضة والحديد وسائر المعادن هذه موزونة ما يدخلها ما, ما تسلح في المكيال فهي موزونه فتباع اذا بيعت بجنسها تباع وزنا نعم. وما لا عرف له بالحجاز يعتبر باشبه الاشياء به بالحجاز في احد الوجهين لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس والثاني ترد إلى عرفه في موضعه لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء إليه بالحجاز افرغ مثلا حب ما كان موجود هذا الحب في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل يباع كيلا أو وزنا يقال ما هو أقرب الأشياء إليه نقول مثلا هذا قريب من حب الحنطة أو حب الشعير فينظر أقرب الأشياء إليه حب الحنطة والشعير يباع ماذا كيلا فكذلك هذا الحب الذي وجد مثلا يباع كيلا نوع من الموزونات ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد ينظر هذا ما كان موجود في عهد النبي على أنه يوزن أو يكال مثلا ينظر أقرب الأشياء شبها به نجده مثلا قريب من الذهب او قريب من الفضة والذهب والفضة يباع وزنا فكذلك هذا الثاني القول الثاني انه ترد هذه الى عرف في موضعه مثلا هذا الشيء وجد في بخارى مثلا وما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة ننظر إلى أهل البلد الذي وجد عندهم فيه ماذا تعارفوا على بيعه بماذا هل يزنونه أم يكيلونه فالروايه الثانية تقول يرد إلى عرف البلد لأن ما لا حد له في الشرع شيء وجد ما كان مقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم كيف أنا؟ ننظر فيه نقول نرجع إلى العرف عرف بلده ومثل قال كالقبض والحرز يعني القبض يختلف قبض شيء عن شيء آخر قبض مثلا الصبرة من الطعام يختلف عن قبض الذهب والفضة الذهب والفضة يقبض باليد ويستلم الكومة والصبرة من الطعام إذا كانت مبيعة على أنها صبره هكذا بدون كيل قبضها بين يقول هذا نصيبك هذه خذها قبضها ما نقل عن مكانها إلى الآن اطلع عليها واستلمها عبارة مثل ما مر علينا وذهب ليحضر آلة نقل فجاء فوجد الشيء قد تلف يتلف على من؟ على المشتري لأنه قبضه فالقبض يرجع فيه للعرف اللي تعرف الناس عليه والحرس تقدم لنا أنه قد يسرق الشيء من الغرفة او من المجلس او من صاله البيت فلا تقطع فيه اليد وقد يسرق الشيء من حظيره بالخوص والعسيب واعواد العسل فتقطع فيه اليد لان الخوص والعسيب واعواد العسل حرز لما وضع فيها والصاله والمجلس والغرفه ما هي بحرز لما وضع فيها سارق دخل ووجد في الصاله ذهب مصائغ يعادل عشرين الفا واكثر من ذلك واخذه وهرب عثر عليه وقبض عليه فهل تقط واعترف بالسرقه هل تقطع يده؟ لا لأن صالة البيت ليست حرزا للذهب الذهب حرزه الأقفال والصناديق آخر جاء إلى حضيرة فيها غنم فدخل الحظيرة قفز بسهولة ارتفاعها متر او متر نص فقفز الحظيرة واخذ عنز او تنس من هذا الحظيرة وحمله واخرجه وذهب به وذبحه واكله فعرف واستدعي وسئل فقر واعترف فتقطع يده قد يقول قائل كيف تقطعون يد من سرق سخله صغيره تعادل خمسه عشر و عشرين ريال مثلا وتتركون من, قط من سرق شيئا بعشرين ألف نقول الاحراز تختلف باختلاف الاموال فكل مال اذا سرق من حرز مثله تقطع فيه اليد مال سرق من غير حرز مثله ما تقطع اليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات فلسنا حريصين على قطع اليد الا بحقها سرق من الحرز وتوفرت شروط إقامة الحد نقطع يده وإن كانت بخمس بخمسين ريال مثلاً او بخمسة عشر ريال لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ربع دينار في حدوث ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم اقل من الريال ريال السعودي الفضة تقطع فيها اليد ف الحرز يرجع فيه إلى العرف وما تعارف عليه الناس قد يكون في وقت من الأوقات مثلا حظيره الغنم هذه ليست بحرز فلا تقطع اليد فالحرز يختلف باختلاف انتشار الأمن من عدمه وقوة السلطان من عدمه له دخل قد يكون حرس اليوم حظيره الغنم لاستتباب الامن والحمد لله وإقامة الحدود فتكون حظيره الغنم حرس قد تكون في ما مضى مثلا اللي يضع الغنم في الحظيره يكون مفرط لانها ليست بحرس السراك كثير والأمن مضعضع مثلا فاختلاف باختلاف الأزمنة يختلف الحرش وكذلك القابض قال إن الاعتبار يرد إذا لم يعلم ما كان معلوم إن هذه العين تكال أو توزن في الحجاز لأنها ما كانت موجودة مثلا افرض حب فصوليا مثلا أو شيء يشابهها أو باميا أو لوبا أو غيرها مثلا من الحبوب اللي ما كانت موجودة فهل توزن أو تكال قولان فيها يرجع إلى أقرب شيء الشبهها القول الآخر أنه ينظر إلى بلدها ماذا يعملون بها هل يزنونها أو يكلونها فيأخذ بهذا نعم فصل والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر وفي بعض الفاظه الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها رواه ابو داود وفي لفظ جيدها ورديئها سواء والجيد والرديء والتبر والمضروم والصحيح والمكسور سواء الجيد والرديء مثلا رطب من النوع الطيب أرادوا مبادلته برطب آخر من نوع آخر مثلا ردي هل يجوز أن يباع الصاع من الرطب والتمر الجيد بخمسة آصع من التمر الردي ويقال الفرق من أجل الجودة لا هذا الربا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اوه اوه عين الربا لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جيد فسر به عليه الصلاة والسلام قال أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إنا كنا نبيع الصاعين من هذا بالصاع نبيع الصاعين من تمر الردي بالصاع من التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اوه اوه عين الربا بان جمع بالدراهم ثم اشتر به التمر الذي تريده فيبيع التمر الردي مثلا بالدراهم ثم اذا قبض الدراهم يشتري بها من التمر الجيد والجيد والردي يعني ما يفضل الجيد ما يفضل يكثر وزن الردي مقابل الجودة لا سوا سوا والتبر والمضروب التبر التراب تراب الذهب وتراب الفضة يعني ناعمه مع المضروب الذي هو مضروب مصاخ او دراهم او دنانير يعني مهيعة تكون نقد او زينة حلي كذلك ما يصح أن يباع مثلا ذهب مكسر مستعمل مثلا يقول مثلا الجرام من الذهب هذا المستعمل المكسر بنصف إجرام من الذهب الجيد المصروف الله لا بد يكون سوا سوا لأنه ما يصح تفضيل أحادها على الآخر والصحيح هو المكسر الصحيح السالم من الغش مثلا والمكسر يعني اللي فيه دخل فيه شيء داخله من غيره مثل اعيار ثمانية عشر من الذهب وعيار واحد وعشرين وعيار اربعة وعشرين هذه كلها ذهب لكن عيار ثمانية عشر في ثمانية عشر لهب وفيه ستة نحاشة وحديد عيار واحد وعشرين فيه واحد وعشرين ذهب وفي ثلاثة حديد عيار اربع وعشرين كل ذهب ما يصح ان يباع هذا بهذا بهذا لا ولا يقال غرام من هذا بجرام من هذا او جرامين من هذا بجرام ونص من هذا لا لا بد ان يكونا سواء متقابلين سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا يعني ما يجوز ان يفضل أحدها على الاخر بل البيع يكون سواء واذا اراد مثلا من المعلوم ان الصائغ ما يقبل ذهب مكسر وقديم ومستعمل ويعطي وزنه جديد نقول ما هو الحل يباع عليها القديم بدراهم ثم يشترى منه ذهب اخر بدراهم ولو لم ينقد قيمة الذهب الأول ثم تحصل المحاسبة يقول أنا بعت عليك 10 جرامات مثلا ب500 ريال واشتريت منك 3 جرامات مثلا من الجديد ب500 ريال عندك لي 500 ريال وأنا عندي لك 500 ريال هذه بهذه أو عندك لي 500 ريال وأنا عندي لك 600 ريال هذه مئة مع التي عندك وتقابلها او يستلم الخمسمائه التي باع بها ثم يضيف اليها الزياده التي اشترى بها ويدفعها للبائع نعم وفي بعض الفاظه الفاظ الحديث الذهب بالذهب تبرها وعينها التبر قلنا المكسر او التراب او المطحون ونحوه والعين التي هي جامدة صافية والفضه بالفضه تبرها وعينها رواه ابو داود وفي لفظ جيدها ورديها سواء فصل ولا يحرم التفاضل الا في الجنس الواحد للخبر والاجماع ولا يحرم التفاضل الا في الجنس الواحد ذهب بذهب يحرم التفاضل ذهب بفضه ما يحرم التفاضل تشتري مثلا اجرام ذهب باجرامين او ثلاثه او اربعه من الفضه بس يشترط ان يكون يدا بيد تشتري مثلا صاعين من الشعير بصاع من البر لا بأس لأنهما جنسان بشرط أن يكون يدا بيد إلا في الجنس الواحد للخبر للحديث المتقدم البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره والإجماع إجماع العلماء على أنه يحرم التفاضل في الجنس الواحد ولا يحرم التفاضل بين الجنسين تشتري صاعين تمر مثلا بصاع من البر أو تشتري صاعين من التمر بثلاثة اصع من الشعير وهكذا نعم وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلق فهما جنس كأنواع التمر وأنواع البر وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلق فهما جنس كالستة المذكورة في الخبر وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلق فهما جنس التمر جنس واحد فيه ما هو الصاع منه بعشرين ريال وفيه منه ما هو الصاع بريالين مثلا هما جنس واحد ما يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ما يجوز بيع صاع تمر من التمر الجيد بثلاثة آصع من التمر الردي لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوه, أوه عين الرباء قد يقول قائل مثلا التمر في تفاوت عظيم فيه ما هو الصاع منه بعشرين وثلاثين ريال وفيه منه ما هو الصاع بريال وريالين نبيع هذا بهذا نقول نعم ما يجوز التفاضل لأن كلها تمر يقول لها اسماء متعددة اسماء كثيرة مثلا نقول وإن كان لأنه يشملها اسم واحد اسم التمر وإن تعددت الأنواع مثلا كلها يشملها اسم واحد كذلك البر البر أنواع كثيرة مثلا منهما هو جيد ومنهما هو ردي ومنهما هو متين وحبته ثقيلة ومنهما هو خفيف كله واحد ما يجوز بعضه ببعض متفاضلا لأنه يعتبر جنس واحد بر جنس بجنس يعتبر جنسان إلى بأس بالتفاضل فهما جنس واحد كانواع التمر وانواع البر وان اختلفا في الاسم من اصل الخلقه فهما جنسان اختلفا في الاسم يعني ما يشملها اسم تمر هذا تمر وهذا مثلا زبيب هذا عني جنسه هذا بر وهذا شعير معروف هذا ذره وهذا دخن مثلا هذه اجناس مثلا لكن ذرة مثلا انواع ذرة حمراء وذرة بيضاء وذرة مثلا مرعوبة ومطلوبة وذرة خفيفة وقليلة ثمرة هذه كلها جنس واحد لكن ذرة بدخن او ذرة ببر او ذرة بشعير هذه اجناس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزياده فيها اذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم واباحها اذا بيع بما يخالفه في الاسم